ماذا da, mada <mallan> da, mada da, mada da, mada da, mada da, mada da, لا مدعو بلا وطن ما في ظل الشباب في الباب كفي المعيش كفي ت بلا وطن في ظل الشباب هذه يهديك ربي فارجعين القدس تصرق تستغيثك فاسمعين والجنب مني بات يجفو مضجعين فالو تخير من حياة الخنعين وإذا فشني همتي وتشجعني ها أنت تطرع صفف القيود من عثما وغدا تموت وتنتهي تحت التراب وبنك وعجب ستتركه لمن والزوج تسلمها فتنهش ردئا أنت تغص في قيود بلا ثمن، وعند الموت وتنتهي تحت التراب، ودمك واجب فسدت لمن؟ والزوج تسلم فتنها شوقيا، <تصفيق> القيد يظهر دعوتي يوما صايم. وإذا بتلت ففي إلهي مصري عيني والزوج والأبناء كانوا في معي في حظ ربي لا تثيري مدمعين, مدمعين وعلى البلاء تصبري لا تجزعين ما هذا هذا غداً وتصير بيتك خاويا يشكو خرابا وتنهي رحفا عن خليل مؤتبا يأكل حالك أو يشاطرك عدا إنما أخاف عليك أن سير بيتك خاميا يشكو الخرار أتهي محفا عن خليل مبتمن يبكي حالك أو يشاطرك العهدى ان تصبري يا نفس حقا تنفعي جنة الرحمن خير المرتعي تطل يأتي النعيم فإلى الزوال مآلها لا تطمع إلا بليل شهادة فتشفع إني أراك نظرت نفسك للبحن وزهدت في دنيا التعالب والكلاب وعشقت رمي يحتويك بلا كفن فرجمت رمي أن تكون على صوار إني أراك أغرت نفسك للمحن وزهدت في دنيا التعالب والكلاب وعشقت رمي يحتويك بلا كفن سلم المعين <تصفيق> وعلى <تصفيق> الزناد يظل دوما إصبعي <تصفيق> ولئن <إن> كرهت <تصفيق> البهل نفسي تصفعي لكل <تصفيق> خوار ومختال دعي <تصفيق> وإذا بذلت الغالي مجدا تصنعي <تصفيق> إني أعيدك تذلل إلى وثن أو أن يعود في غد حياتك تحب فلا ولن أرضى لا تضلل من في غضب كما تحب فلا ون، أرضا حياة لا